بوك تو دواتسة أوسم ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون في الفندق شكاوى, في الفندق. شكاوى. Sprchane funguje. A dush la ya'mal. Al-dush la ya'mal. Nie cieľte teplá voda? La má ma'un sa'ikhin. La ma' sa'ikh. Možete to nechať opraviť? A yumkinukum an tukallifu ahadan li yusliha. أي يمكنكم أن تكلف أحد يصللحها إسبية لا جد تيفون في الغرفة لا يوجد التيفون في الغرفة إسبية التلفز لا يوجد تلفزيون في الغرفة لا يوجد التلفزيون في الغرفة؟ ما بلكون لا يوجد بلكون شرفة للغرفة لا يوجد للغرفة إزبايا الغرفة صاخبة الغرفة صاخبة الغرفة صغيرة جدا الغرفة صغيرة جدا الغرفة معتمة جدا الغرفة معتمة جدا التدفئة لا تعمل التدفئة لا تعمل تكييفا لا المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل التلفزيون التلفزيون معطل التلفزيون متعطل تو ساميني لا يعجبني هذا لا يعجبني تو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 هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا ف برون هل يوجد بنسون بالقبي من هنا هل يوجد بنسون بالقرب من هنا يتف بريسكو رس هل يوجد مطعم بالقرب من هنا ؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟